جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاته والطر بفضلك يا إله عيبنا الحمد لله من قبله فهو المقبول ومن حربه فهو المخذول من التجى إليه عز ومن توكل عليه كفاه ومن أطاعه تولاه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 وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع جنة الحياة نعم مع جنة الحياة مع حياة الحياة مع الحياة الطيبة مع لذة الإيمان مع حلاوة الإيمان مع الهدوء والراحة والسكينة والطمأنينة مع العيش مع الله العيش في قرب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وذكرت أن هناك أسبابا كثيرة تدخلنا إلى جنة الحياة وتكلمت في لقائين عن الحياة وأقول وسأتكلم عن الحياء لأن الحياء أقسام والله العظيم يا إخواني ويا أخواتي لو أننا استحيينا من الله حق الحياء لشعرنا بلذة الإيمان وبحلاوة الإيمان تكلمت عن الحياء من الجناية وتكلمت عن حياء التقصير وتكلمت عن حياء الحشمة وأريد أن أتكلم الآن عن حياء الإجلال إذا أجلل الله استحييت منه حياء إجلال حياء عظمة حياء قدر وقدر الله لا يعلمه إلا الله وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون إذا أجللت شخصا استحييت منه كما أننا نجل أهل العلم فنستحي من أهل العلم هذا الذي يسمى بحياء الإجلال بحياء الإجلال أخص عليكم موقف موقفا من حياء الإجلال حياء سعد بن معاذ ورضي الله تعالى عنه حياء إجلال من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اجتمعت الأحزاب على رسول الله عليه الصلاة والسلام وجمعوا جيشا يقرب من عشرة آلاف والنبي عليه الصلاة والسلام خندق الخنادق وحدث ما حدث في غزوة الأحذاب ومن ضمن ما حدث أن يهود بني قريضة نقضت العهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقدر الله سبحانه وتعالى أن يحاصر النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني قريضة وتنزل يهود بني قريضة على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتي بعض الصحابة ويق يعني يستشفعون عند الرسول عليه الصلاة والسلام لقريضة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل ترضون أن يحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه؟ فقالوا اللهم نعم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ. وجاء سعد بن معاذ. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وبالله عليكم إخواني وأخواتي تأملوا هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام جالس سعد بن معاذ والصحابة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ كلاما فيما معناه يا سعد احكم في يهود بني قريضة فينظر سعد رضي الله تعالى عنه إلى الصحابة ويستحي من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحكم سعد في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يقضي سعد في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يمشي حكم سعد على كل الناس ما هذا ما هذا فاستحي سعد بن معاذ رضي الله عنه حياء إجلال من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال سعد بن معاذ حينما سمع الكلام يعني كلامي سيثير على كل الموجودين وهو ينظر للناس هو ما يقصد الناس فهو سيدهم سيد الأنصار إنما يقصد رضوان الله تعالى عليه رسول الله هل كلامي وحكمي سيثير حتى على رسول الله رسول الله هو الذي قال له هذا حتى على رسول الله يستحي كيف أحكم بحكم يطبقه وينفذ حتى الرسول عليه الصلاة والسلام فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم صلى الله عليه وسلم مقصد سعد رضي الله عنه فقال لسعد نعم يا سعد كلامك سيسير على الموجودين حكمك سيكون على الموجودين فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أحكم في يهود بني قريضة أن تقتل رجالهم وتسبى نسائهم وذراريهم وتقسم أموالهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات يعني هذا حكم الله فيهم أجراه الله سبحانه وتعالى على لسان سعد بن معاذ قال الله أكبر الله أكبر لقد حكمت فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات الذي أريد أن أقول هل رأيتم موقف سعد لأنه يجل الرسول صلى الله عليه وسلم استحيا من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه في أكثر من كده ذي سمح إجلال على قدر إجلالنا لله على قدر حياة الإجلال في قلوبنا لله على قدر إجلالنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر حياة الإجلال في قلوبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك عمر رضوان الله تعالى على عمر ابن العاص وعلى الصحابة وذكرت هذا قبل هذا حينما قالوا له صفلنا رسول الله أصف لنا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام فقال عمرو رضي الله تعالى عنه والله والله لا أستطيع أن أصف رسول الله عليه الصلاة والسلام طب لماذا يا عمر قال ما كنت أستطيع أن أحد النظر في وجهه مهابة اللح إجلالا للرسول ما كان يستطيع ان يجعل عينيه في عين الرسول عليه الصلاة والسلام لذا يجل النبي انما اذا اقترب من الرسول عين تنكسر امام الرسول عليه الصلاة والسلام حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان هذا الحياء من رسول الله فما بالنا بالحياء من رب رسول الله سبحانه وتعالى وأتذكر موقفا آخر في حديث صلح الحديبية المشهور حديث المصور بن مخرمة يا الله حينما انطلق عروة ابن مسعود الثقفي لكي يتفاوض مع الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية حينما عاد عروة وجد عجبا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فانطلق إلى أهل مكة ويقول وكانوا يسمون عروة ابن مسعود الثقفي كانوا يسمونه وفد الملوك كان يدخل على الملوك ويناقش الملوك ويتفاوض مع الملوك فقال عروة لقد دخلت على كسر في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه ما رأيت أحدا في ملكه مثل ما رأيت محمد عليه الصلاة إيه اللي حصل يا عروة اسمعوا بقى حياء الصحابة كان إذا أمر يأمر بالأمر بس إذا أمر تبادروا أمره كل واحد عايز ينفذ الأمر تبادروا وأسرعوا في التنفيذ تبادروا أمره وكان إذا بثق البثقة يأخذها الواحد على كفه ويدلك بها وجهه وجلده وكان الواحد منهم لا يستطيع أن يحد النظر في وجهه مهابة اللح. يا الله ده الكلام ده ما كانش مع عمرو بن بس رضي الله تعالى عنه إنما كان مع صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة حياء الإجلال وجل ربي سبحانه وتعالى حياء إجلال أوقف كده بين يدي ربي في الصلاة مش أقباء وأهرش يمينا وأهر شيخارا وأحك في رأسي وأحك في جلدي وأصلح في ملابسي حياء إجلال بحى نقف بين يده الله في الصلاة والبصر يرفع إلى السماء طارا وعلى اليمين طارا وعلى اليسار طارا أدم البصر في موضع السجود النبي عليه الصلاة والسلام حياء من الله كان يطاق رأسه في صلاته ويلقي ببصري في موضع السجود هذه الحياة هي السبيل لجنة بالشرع والدين الحنيف سعادة دي سعادة عيلي. فأذكر لكم موقفا للرسول عليه الصلاة والسلام يستحيي فيه من الله حياء إجلال حياء إجلال هذا الموقف عجيب جدا حينما فتح الله سبحانه وتعالى مكة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما الذي حدث ودخل النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا منتصرا قد مكنه رب العالمين سبحانه وتعالى إن الذي إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد سيردك مرة أخرى إلى مكة في معاد يعلمه جل جلاله وسيمكنك يا محمد عليه الصلاة والسلام فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة لم يرفع رأسه إنما دخل صلى الله عليه وسلم فاتحا وقد تأطأ رأسه صلوات الله والسليماتوا عليه لمه يطأطئ رأسه لما؟ حياء من الله يعلم أن الله ينظر إليه وأن الله مطلع عليه فانكسر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الله يطأطئ رأسا حياء من الله بل الجميع الأنبياء يستحيون من رب العالمين يوم القيامة بين يديه حياء إجلال حياء إجلال من الله يعني حينما تعلمون حديث الشفاعة حينما نأتي آدم ثم نوحا ثم إبراهيم الخليل كل واحد ماذا يقول؟ إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وكل واحد يقول عذرة هذا حياء إجلال إجلال الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم في أرض المحشر كلهم سيقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم نعم من الله يقول هذه العبارة في يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم والخليل إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وجميع الأنبياء صلوات الله وتسلمته عليهم جميعا ده اسمه إيه ده يسمى حياء إجلال لكن الآن يا الله ثاب تتخيلوا أننا أصبحنا نسمع في بعض الشوارع سبا في الله مش إجلال بقى بجرأ على الله وعدم إجلال لله وعدم تعظيم لله وعدم تقدير لله سبحانه وتعالى سب في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام أين حياء الإجلال؟ حينما تلبس البنت النقاب مثلا ترفض أمها ويرفض أبوها وربما يرفض زوجها وبعض إخوانها ألا نستحي حياء إجلال؟ لا أتكلم الآن على النقاف فرض ولا ليس بفرض حتى وإن كان نافلة حتى وإن كان مستحبا هل يجوز لك أيها الأب أو أيتها الأم أيها الزوج أيها الأخ هل يجوز لك ألا تستحي من الله حياء إجلال يحب الله شيئا وأنا لا أحبه يحب الله شيئا وابنتي أو زوجتي أو أختي تريد أن تفعل الشيء الذي يحبه الله ويحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام هل يجوز لي أن أمنعهم من شيء يحبه الله ويحبه الرسول أي حياء الإجلال؟ لا أتكلم على فرض ونفل أين حياء الإجلال؟ أين إجلالنا لله سبحانه وتعالى ده أنت لو حدث عندك مشكلة مثلا يتدخل واحد صاحب وجاه ويقول لك يعني دع فلانا عشان خطرنا من أجلنا خلاص أنت عندي يعني جليل عظيم وتركت الأمر من أجلك طب إن كان هذا مع البشر فما بالنبى البشر سبحانه وتعالى أين حياء الإجلال يا جماعة حياء الإجلال واحد جالس في عملي أول ما يدخل على المدير انظروا كيف يتكلم كيف سيجلس ماذا سيصنع ليه؟ لأنه يجل المدير وأين إجلالنا لله يجل المدير إذا دخل عليه والله يطلع علينا في كل وقت وفي كل حين فأين حياء الإجلال أين حياء الإجلال من الله سبحانه وتعالى من أراد أن ينعم بإيمانه وأن يتلذذ بالطاعة وأن يشعر بحلاوة الإيمان أن يعيش الحياة الطيبة أن يعيش الحياة المنعمة أن تستقر نفسه وأن يهدأ روعه عليه بحياء الإجلال يجل الله جل جلاله وتقدست أسماءه والله يا أخواني ربنا لا أجل منه ولا أعظم منه ولا أقوى منه ولا أقدر منه فلماذا لا نستحي منه حياء إجلال يمنعنا من مخالفته يمنعنا من أن نتحدى على شريعته سبحانه وتعالى نستحي حياء إجلال من رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعنا أن نخالف سنته في يوم القيامة سيرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أمته بعض أتباع أمته ويجري إليه تعالى والملائكة تقول لهم سحقا سحقا بعدا بعدا فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أمته فيقولون له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك أي وما كانش في حياة إجلال كنا نخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام تعالوا بنا لندخل جنة الحياة ونحيا حياة الحياة تعالوا بنا لنتلذذ بالإيمان ونعيش حياة الإيمان في القرب من الله وعبادة الله وطاعة الله نغير حياتنا مع حياة الحياة في جنة الحياة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضوان